Walta منكم minstens يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله عام هجري جديد قد مضى وعام هجري جديد يهل علينا بأنفاسه المباركة وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها.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 ومن يعمل مثقال ذره شرا يره لن اتوقف اليوم عند الهجره لن اتوقف اليوم مع قصه الهجره فكلنا يحفظها واستطيع ان اقول بكل اسف بان الامه الى الان لم تستفد من الهجره ولم تعي دروس الهجره وان وعدها وعاء او ثقافه ذهنيه بارده باهته فانها لم تحقق الى الان التضحيه التي قدمها اصحاب النبي في الهجره وقدمها رسول الله في الهجره إذ لا تستطيع الأمة أن تقط لنفسها طريقاً من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الظالم الجديد إلا إذا وعد درس التضحية والبذل لدين الله كما قدم هذا الدرس سيدنا رسول الله ومن معه من الصحب الكرام رضوان الله عليهم اجمعين لن اتوقف اليوم مع قصه الهجره وانما اريد ان اصل امرا في غايه الاهميه في معنى جديد من معاني الهجره فنحن نعتقد انه لا هجره بعد الفتح روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيه لا هجرة بعد الفتح يعني بعد أن فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم توقفت الهجرة بمعنى الانتقال من مكة إلى المدينة لأن مكة كانت بلد كفر فأمر المسلمون أن يهاجروا منها إلى المدينة فلما فتح الله على رسوله مكة توقفت الهجرة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني نحن نعتقد ذلك لكن إذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد توقفت فإن هجرة جليلة لا تتوقف ولن تتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ألا وهي الهجرة بمعناها العام بمعناها الواسع الهجرة من, من الشرك إلى التوحيد الهجرة من البدعة إلى السنة الهجرة من المعصية إلى الطاعة الهجرة من الحرام إلى الحلال الهجرة من الفجور إلى التقوى الهجرة من الضلال إلى الهدى الهجرة من الباطل إلى الحق الهجرة بالجملة من كل ما يبعدك عن الله جل وعلا إلى الهجرة إلى كل ما يقربك من الله جل وعلا هذه الهجرة لن تنتهي ولن تنقطع إلى أن يلت الله الأرض ومن عليها ومن ثم اسمح لي أن أسألك هذا السؤال لماذا لم تهاجر؟ لماذا لم تهاجر؟ لا أقصد الهجرة من مكان إلى آخر فالهجرة لم تكرم لأنها انتقال من مكان إلى آخر وإنما كرمت الهجرة لأنها انتقال عقدي من بيئة الشرك إلى بيئة التوحيد من المعصية إلى الطاعة من البعد عن الله إلى القرب من الله لماذا لم تهاجر أنت أيها المسلم وأنت ايتها المسلمة لماذا لم تهاجر المسلمه من التبرج الى الحجاب لماذا لم تهاجر المسلمه من الجراه الى الحياء لماذا لم تهاجر المسلمه من الكلمه السيئه الى العفه والكلمه الرقيقه المهذبه لماذا لم تهاجر الامه من الكسل الى العمل لماذا لم تهاجر الامه من القطيعه الى الصله لماذا لم تهاجر الامه من هذه التبعيه المهينه الى المكانه التي يريدها لها ربها جل وعلا لماذا لم تحقق الامه الهجره بمعناها العام وسأؤكد لك ان للهجره معنى اوسع بكثير من المعنى الذي ذكرت ومن المعنى الذي يتبادر الى اذهاننا جميعا لقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المهاجر من هو المهاجر ربما يسرع الذهن إلى الجواب المباشر من هاجر من مكة إلى المدينة هذه هجرة جزئية مؤقتة محدودة بزمن ومحدودة بمكان انتهى زمنها بل ومكانها في عهده صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحل إلى الله لكن بقيت الهجرة بالمعنى الأوسع بقيت الهجرة بالمعنى الأرحب الذي يجب على كل مسلم الآن أن يحققه بل ويجب على الأمة كلها الآن أن تحققه روى البخاري ورسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر اسمع والمهاجر هكذا قال النبي مباشرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لم يقل والمهاجر من هجر من مكة إلى المدينة وإنما قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فهل هاجرت بهذا المعنى وفي رواية رقراقة جميلة في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي وسنن الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالمؤمن؟ وانتبه معي إلى هذه الرواية فهي أصل موضوعنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب احفظ معي هذه الرواية ربما يسمعها كثير من أمة الحديدة لأول مرة الحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والنماجد في سننه بسند صحاحه الشيخ الألباني وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 من هجر ما نهى الله عنه هذا هو المعنى الذي نريد أن ننتقل إليه جميعا الآن هذا هو المعنى الذي يجب علينا أن نحققه ألا تتفق معي أخي الحبيب بأن انفصاما نكدا وانفصالا مؤلما يدمي قلب كل مسلم غيور وقع بين الشعائر التعبديه وبين المعاملات والاخلاق والسلوك نعم ترى كثيرا من الناس حريصا على العباد تراه يصلي وربما يحافظ على الصلوات الخمس في جماعه وربما يؤدي العمره كل عام مره او اكثر وربما يحج كل عام ولا يتخلف ولا يتاخر ومع ذلك, ومع ذلك تراه قد وقع في انتصام النكد بين هذه الشعائر التعبودية التي يجب أن تكون أصلا كبيرا من أصول التهذيب والتزكية والتربية، تراه قد وقع في انفصام بين هذه العبادات وبين المعاملات والأخلاق والسلوك. ترى مسلمين حريصين على العبادة، لكنهم في جانب المعاملات ترى حال مد من القلب دما بدل الدم. نعم نرى انفصالا مزريا ونرى انفصالا نكدا رهيبا بين العبادات بين العقيده بين تحقيق التوحيد وبين تحويل هذه العقيده وتحويل هذه العبادات في حياتنا اليوميه الى واقع الى اخلاق الى سلوك الى صدق الى امانه الى وفاء الى رجوله الى مروءه إلى شهامة إلى عمل إلى إتقال إلى إبداع إلى تفوق إلى إنتاج نرى الأمة بعد أربعة عشر قرنه احتفت فيها الأمة بذكر الهجرة نرى الأمة إلى الآن ما ضحت لهذا الدين ولا تريد أن تضحي لهذا الدين قد تضحي بالتنظير السالح وقد تضحي بالثقافة الذهنية الباهتة وقد تضحي بطبع الكتب والمجلدات وقد تضحي بطبع الأشرطة والكاسدات والسيديهات لكن أين الواقع؟ نرى أمة وراء الركب البشري ببعيد نرى أمة لازالت تستورد سلاحها من يد عدوها وأمة تستورد سلاحها من يد عدوها محكوم عليها بالهزيمة لا يمكن ابدا أن تحقق النصر في ميادين في أي ميدان عسكري فضلا عن أن تحقق النصر في أي ميدان فكري أو تربوي أو أخلاقي أو إعلامي أو تعليمي أو اقتصادي لأنها لازالت تنتظر معونة عقنة حقيرة لا وزن لها ولا قيمة من شرق أو من غرب هذه المعونة لا يمكن أن تكون الأمة لا يمكن أن تكون كلمة الأمة من رأسها إن لم تكن لقمة الأمة من فأسها الأمة ما هاجرت ما هاجرت من الكسل إلى العمل ما هاجرت من هذا التأخر والتخلف إلى التقدم والقيادة التي أرادها لها ربها جل وعلا لازالت الأمة بعد أربعة عشر قرن تحتفي كل عام بالهجرة لم تعي درس الهجرة الهجرة بذل الهجرة تضحية الهجرة عطاء الهجرة انتقال من كل نقص إلى كل كمال. انتقال من بيئه الفتنه الى بيئه يامن الانسان فيها على دينه الى بيئه يكون الانسان فيها اقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى لماذا لم تهاجري يا امه الهجره لماذا لم تهاجري من الكسل الى العمل لماذا لم تهاجري من البدع الى السنه لماذا لم تهاجري من ضعف الثقه إلى تحقيق التوكل واليقين في رب العالمين. أما آن لنا ان نفِّح بعد أن رأينا القطب الأوحد في العالم يأفل نجمه الآن بصورة واضحة. أما آن لمن يعزفون على وتر الأرجاف. أما آن لمن يعزفون على وتر الهزيمة النفسية أن يفيقوا وأن يعلموا يقينا أن الأمة في حاجة إلى هجرة لكن من نوع جديد ليست في حاجة إلى هجرة من بلد كمصر إلى بلد أوروبي أو إلى بلد غربي بل في حاجة إلى الهجرة إلى الرب العلي إلى الثقة فيه إلى التوكل عليه إلى سؤاله وحده إلى الاستعانة به وحده إلى اللجوء إليه وحده إلى التوكل عليه وحده إلى التفويض إليه وحده إلى الاستعانة به وحده ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم نعم نعم تعال الى كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فلا اريد ان اشرق انا او ان اغرب وانما اريد ان اكون مع الحبيب اللهم اجعلنا مع الحبيب في الدنيا والاخره ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الاعلى بحبنا وان قصرت اعمالنا يا ارحم الراحمين واعنا على العمل والإتقان يا رب العالمين يقول الحبيب المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ألا تلاحظ معي أنه صلى الله عليه وسلم قد قدم في هذا الحديث حقوق الخلق على حق الخالق؟ ألا تقف مع هذه اللتة النبوية البارعة المؤمن؟ أنا تصورت ان يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذا هو المؤمن الذي حقق أركان الإيمان فهذه أركان الإيمان لكنه صلى الله عليه وسلم يلفت القلوب والعقول الذكية والفطر السوية لفتة نبوية بارعة فيقول المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم المؤمن قائد للأمان المؤمن عنصر للأمان أصل من أصول الأمان في الأرض نعم لا يمكن البتة أن يكون المؤمن مصدر فزع لا يمكن أن يكون المؤمن مصدر قلق لا يمكن أن يكون المؤمن مصدر ارهاب او تطرف لا بل المؤمن هو الامان اذا حقق المؤمن اركان الايمان صار امانا بنفسه صار امانا بمعتقده صار امانا بفكره صار امانا بقوله صار امانا بفعله صار امانا بنفسه وذاته حيثما وجد المؤمن في أي عصر وفي أي مصر وفوق أي أرض وتحت أي سماء وجد الأمن وجد الأمان فأين الأمن وأين الأمان؟ والجواب أين المؤمنون؟ أين المؤمنون الذين حققوا الإيمان على مراد الله ورسوله؟ أين المؤمنون الذين ذاقوا طعم الإيمان؟ أين المؤمنون الذين ذاقوا حلاوة الإيمان فليس الإيمان كما يتوهم البعض كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء أنا مؤمن ويفتح الإنسان صدره ويرفع الإنسان صوته هذه دعوة ما دليلك عليها ما دليلك على دعوة الإيمان الإيمان لا بد أن تحقق له اركانه ولابد أن تذوق طعمه ولابد أن تتذوق حلاوته ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار لا يذوق الإنسان طعم الإيمان ولا حلاوته إلا بهذه الأصول والشروط والأركان والضوابط فإن حققها فهو المؤمن الذي يحقق الأمان في الأرض ولذلك أنا لا أجد الآن حقيقة للأخوة لا أجد حقيقة للأخوة إنما المؤمنون إخوة لا أجد الأخوة الإيمانية لماذا؟ لأنه لا يوجد الإيمان الكامل لا يوجد الإيمان الكامل ولا يوجد المؤمنون الكمل إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى ولذلك لا تبحث عن النتيجة قبل أن تحقق المقدمات أين الأخوة؟ سنقبل هذا السؤال سؤالا مهما أين الإيمان؟ فإن وجد الإيمان وحقق المؤمنون هذا الإيمان على مراد الله ورسوله وجدت الأخوة الحقيقية ثمرة حتميه للإيمان اسمع مني إن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع فإذا انتهت المصلحة وانتهت المنفعة ما وجدت العلاقة التي كنت تراها وقت المصلحة والمنفعة ألا ترى هذا الواقع موجود الآن بيننا إلا من رحم الله ما دامت بيني وبينك مصلحة وأنا أستفيد منك وأنت تستفيد مني فالعلاقة حميمية والأواصر متصلة والود, والود كبير والحب شديد والكلمات شفافة وحارة انتهت المصلحة انتهت المنفعة أين فلان؟ وأين فلان الذي قال في وقت من الأوقات نحن روح واحد حل في جسمين متفرقين أين هذه الروح انتهت اعلم بأن الأخوة التي كنت تراها قبل ذلك ليست أخوة الإيمان إنما هي أخوة المصالح إنما هي أخوة المنافع وإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم يقينا بأنه إيمان ماقص ليس الإيمان المراد لله ولرسوله لأنه إن حقق الإيمان لابد أن نجني الأخوة وإن وجدت الأخوة الحقيقية أخوة الدين فاعلم بأن أصحابها قد حققوا الإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة المؤمن من امنه الناس الناس قدم النبي حق الناس المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم المؤمن مؤتمن مؤتمن على المال ومؤتمن على الاعراب ومؤتمن على الدماء ومؤتمن على الحرمات المؤمن لا يخون المؤمن لا ياكل الحرام المؤمن لا ياكل الربا المؤمن لا يأكل أموال الناس بالباطل، المؤمن لا يحرم بناته من الميراث من أجل أولاده الذكور، هذا ما حقق الإيمان. المؤمن ما يح لا يحرم بناته من الميراث من أجل عيون أولاده الذكور، هذا ما ذق طعم الإيمان. وما ذاق حلاوة الإيمان وما حقق الإيمان لأنه خائل لله ولرسوله يا أيها الذين آمنوا, آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتكون أماناتكم وأنتم تعلمون المؤمن مؤتمن على المال لا ياكل اموال اليتامى ظلمة لا ياكل اموال الناس بالباطل لا ياكل الرشوه او الرشوه وكلاهما صحيح لا ياكل اموال الناس بالظلم ولا بالنصب ولا بالاحتيال ولا بالضحك على خلق الله لا يستدين وفي نيتي ان ياكل أموال الناس لا يأخذ اموال الناس ليتاجر بها وقد عقد النيه على تزوير جواز سفر للهرب هنا او هناك او هنالك لا المؤمن مؤتمن على المال مؤتمن على الاعراض مؤتمن على الحرمات مؤتمن على الدماء اسمع مني اسمع مني انا اقول المؤمن ليس مؤتمنا على الاعراض والاموال والدماء والحرمات لإخوانه من المسلمين فقط بل لا بل هو مؤتمن على كل ذلك لغير المسلمين كذلك إن لم يعلنوا الحرب عليه إن لم يكونوا محاربين له اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن أمن يعني أعطي الأمانة من أمن رجلا رجلا نكره تفيد العموم والشمول ولا تعجل عليه ولا تقل ما دليلك على انه يدخل في هذه النكره التي تفيد الشمول العموم غير المسلم ما دليلك دليل الحديث ذاته فاسمع الى النبي ماذا قال في اخر الحديث قال من امن رجلا على دمه فقتله يعني خان الامان وخان الامانه من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا هذا هو المؤمن عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نعم مؤتمن مؤتمن على الكلمه لو اعطى عهدا لغير مسلم لا ينقضه لا يقول لا يكون الا اذا نبذ العهد الى صاحبه روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفه ما منعني ان اشهد بدرا انا وابي حسيل الا ان المشركين قد اخذونا وقالوا لنا تريدان محمده قلنا لا يعني يقول حذيفة لم استطع ان اشارك النبي في غزوه بدر لاننا لما خرجنا للقتال قبض المشركون علينا وقال المشركون لنا اي لحذيفة ولأبيه ولابيه تريدون محمده يعني انتم طالعين للقتال مع محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام قال حذيفه قلت لا قال فاخذ المشركون علينا المشركون علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع محمد وان ننصرف إلى المدينة قال وتركونا فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته فقال النبي والحذيفة وابيه انصرفا يعني لا تشهد معنى المعركة انصرفا نفي, نفي من الوفاء نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم هذا هو الدين يا إخوة هذا هو الاسلام يا مسلمون وهذا هو الاسلام ايها العالم ايها العالم الافاق ايها العالم الكذاب ايها العالم المتهم للاسلام بالتنطع والتطرف والارهاب هذا هو الإسلام هذا هو الاسلام لا ينبغي ان نحاكم الاسلام لخطا بعض المنتسبين اليه قد أخطئ أنا في حق دينه فلا يجوز أن يحاكم دينه لخطأ فردي وقع مني أو منك أو من مجموعة هنا أو هناك أو هنالك لا يجوز أن نحاكم الدين لخطأ بعض المنتسبين إلى الدين فدين الله مبرأ من كل خطأ ومبرأ من كل نقص ومبرأ من كل عيب لأنه دين الخالق الذي يعلم من خلق قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا أريد أن كن النفس مع كل جملة نبوية في هذا الحديث وإلا فورب الكعبة إن كل جملة تحتاج إلى لقاء مستقل أو يزيد المؤمن من امنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم فكن امينا على أموال الناس وكن امينا على أعراضهم يا أخي عيب علي وعيب علي أن تكون في مجلس من المجالس وأن يتكلم أحد الحضور في المجلس بكلمة عار عليك أن تنقل كلمة أخيك إلى مجلس آخر أو إلى إنسان آخر إنما المجالس بالأمانة ثم عار وشمار أن تكون مع امراتك في الفراش فإذا ما أصبحت وجلست بين زملائك في الوظيفة فتحت صدرك و. بلغه عنتريه فارغه ذكرت ما دار بينك وبين زوجك بالامس في الفراش عا وسنار نار الكارثة الكارثه والمصيبه اذا كانت المراه ان كانت موظفه هي التي جلست بين زميلاتها بل وزملاء العمل بل وزملاء العمل لتتحدث بجراه وبلا خجل ولا حياء عما دار بينها وبين زوجها بالامس في الفراش يا للعار يا للخيانة إن من أشر الناس إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يهتك سرها ثم ينشر بعد ذلك سرها هذا من أشر الناس عند الله جل وعلا يوم القيامة إنما المجالس بالأمانة فكن امينا على الأعراب كن امينا على القرمات كن امينا على الكلمات كن أميناً على الأموال كن أميناً على الدماء كن أميناً على عملك كن أميناً على تلاميذك بين يديك كن أميناً على زوجتك كن أميناً على أولادك كن أميناً على عقيدتك كن أميناً على سنة نبيك كن أميناً على كتاب الله ذل وعلا كن أميناً على صحتك وجوارحك كن امينا بالمعنى العام بالمعنى الشامل نريد أن نقدم الإسلام الآن بشموله وعمومه لا نريد أن نقف عند جزئيات محددة وربما نقعد الدنيا ونقيمها عليها وإنما نريد أن نقدم الإسلام بمثل ما قدمه رسول الله واستطاع من خلال هذا المنهج التربوي المتكامل أن يقيم للإسلام أمة وأن يقيم للإسلام دولة في مده لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق استطاعت هذه الدوله التي نشات في بيئه كافره جاهله استطاعت ان تدندم على العالم القديم كله بصولجانه وكبريائه وجبروته وان تحيل كفره الى ركام في ركام وان تحيل شركه الى تراب في تراب حمل هؤلاء الصادقون الضعفاء الذين كانوا رعاتا للإبل والغنم فصاروا سادة وقاده للدول والأمم حملوا تاج كسرى ابن هرمز من مكانه هنالك في أقصى الأرض بالنسبة إليه في هذا الزمان إلى الأسد القابع في علينه في مدينة سيدنا رسول الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما امسك عمر تاج كسرى بلا ايه وجواهره لم ينقص منه لؤلؤه ولم تسرق منه جوهره قال ان قوما ادوا هذه الامانه الامانه فرد عليه علي رضي الله عنه وقال يا امير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا جزاء عدل المؤمن من أمنه الناس اللهم ارزقنا الإيمان وأذقنا طعمه وحلاوته واعنا على تحقيقه المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده يا أخي لا تطلق لسانك ليتكلم بما شاء كيف شاء في الوقت الذي شاء بل الكلمه امانه بل ربما بكلمه تنال رضوان الله وبكلمه تنال سخط الله وقد تحدثت في هذه الجزئية هنا على ذات المنبر وانا اتكلم عن الصدق في الاقوال لا انسى ما ذكرت قلت ايها الافاضل ان ترك الالسنه تلقي التهم جزافا دون بينه او دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء ان يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فض فيها متهم أو مهدد بالاتهام وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال ولا يمكن لإنسان أن يعيش فيها في حالة أمن وأمان واستقرار فاللسان يميت ويقتل بكلمه تحيي انسانا كاد ان يتعرض للموت بشهاده سور او بكلمه تذبح عرضه او بكلمه تقذف طهره نعم الكلمه خطيره لذا يقول ربنا جل وعلا ما يلفظ من قوه إلا لديه رقيب عتيد وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردا أتينا بها وكفى بنا حاسدين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا هو عوز يعمل ابن بلد والدم خفيف ابن نكته هو كلمة عوز يدحك المجلس فيسخر من فلان وينكت على فلان ويهزأ بفلان ويغتاب فلانا وينم فلانا كلمة, كلمة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها باله فيهوي بها في جهنم فيهوي بها في جهنم فلا تستهم بالكلمة يجب أن يسلم المسلمون من لسانك ويجب ان يسلم المسلمون من يدك ان دعتك قدرتك على ظلم الخلق فتذكر قدره الله عليك اياك ان ترفع يدك على مسلم ظلما وزورا واياك ان تخط في ورقه ان كنت مسؤولا اياك ان تخط كلمه تظلم بها مسلما ان كنت قادرا على ذلك وانت تعلم انك ظالم له ستخسر الدين والدنيا الظلم ظلمات يوم القيامه اذا ما دعت قدرتك على ظلم المسلمين فتذكر قدره رب العالمين عليك ايها المظلوم صبرا لا تهن ان عين الله لا تنام نم قرير العين واحنه فان عدل الله دائم بين الأناه وأنت أيها الظالم تذكر من سبقت تذكر من سبقت إذ لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك ولن يدوم الكرسي إليك ولا لك أبدا فتذكر قدرة الله عليك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرة فالظلم ترجع رقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم تذكر فان الظلم ظلمات يوم القيامه فليسلم الناس من لسانك وليسلم الناس من يدك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره صنفان من اهل النار من اهل النار لم ارهما النبي عليه الصلاه والسلام لم ارهما ما شفتش الناس دول ما شفتش الصنفين دول مين دول من الصنفان قال رجال معهم صياط كاذناب البقر يعني كذيل البقره الكرباج رجال معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس خلي بالك والله العظيم ما حد هينفعك والله العظيم ما حد هينفعك ولن يسأل معك أحد في قبرك ولم تقل فلان لا لا سيتبرأ منك الذي اتبعته سيتبرأ منك وسيلقي باللائمة عليه بل حتى الشيطان سيتبرأ من جميع أتباعه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمنقذكم اليوم من العذاب وما أنتم بمنقذك سيتبرأ العدو الأكبر والشيطان الأكبر الذي اتبعه جل أهل الأرض جل أي أكثر أهل الأرض فأكثر أهل الأرض مشركون ومن من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلى آخر الآيات وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم سيتبرا الشيطان من اكثر اهل الارض الذين عبدوه وساروا خلفه واتبعوا خطواتهم الخبيثه وصدقوه وكذبوا ربهم القائل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس لا تظلم أحدا إن كنت مسؤولا إن كنت مسؤولا في أي مركز وفي أي عمل وفي أي مكان حذاري أن يدك على مسلم بظلم حذاري احذر والله العظيم سيقتص منك يوم لا ينفع مال ولا بنوه الا من اتى الله بقلب سليم وبعد ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم في جملتين نبويتين بليغتين حق الله جل وعلا بعد ان تكلم في صدر الحديث عن حق الخلق عن معامله الخلق مع بعضهم البعض لاننا نفصل نفصل ونقع في انتصام بين العبادات والمعاملات كما ذكرت ثم يقول بعد ذلك والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله من جاهد نفسه في طاعة الله وقد يستغرب بعض الشبابين الآن هل هذا يقلل من شأن الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لا لكن انتبه لأنه لا يستطيع أن يجاهد في الميدان ميدان السيف لا يستطيع أن يجاهد أحد أعداء الله وأن يكون جهاده خالصا لله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا إلا من انتصر ابتداء في هذا الميدان أقصد ميدان جهاد النفس وإلا فربما يسفح دمه وتسفك دمه ويسقط في الميدان اسمع اسمع وهو من أهل النار تق الله, الله يا شيخ تقول يسقط في الميدان في ميدان الجهاد في ميدان السيف وهو من اهل النار نعم هل معك دليل وهل نقول قولا بغير دليل والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم اثنى الصحابه الصحابه يعني هذا الرجل كان في عهد الصحابه بل كان مع المصطفى بل كان مع المصطفى في ميدان واحد اسم الصحابه عليه وقالوا ما ابلى اليوم مثل ما ابلى فلان يا رسول الله فقال الصادق هو في النار في النار معانا في سحقه الجهاد ولسه المعركه ما انتهتش والنبي يقول هو في النار ليه فقال رجل من الصحابة انا اتيكم بخبره فانصرف خلف الرجل اذا جرى الرجل جرى معه واذا وقف الرجل وقف معه وظل يتابعه يراقبه وفجاه اصيب هذا الرجل بسهم في صدره في ساحه المعركه فوضع الرجل رمحه في الارض واتكئ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه فجاء هذا الرجل للمصطفى يقول اشهد انك رسول الله الذي قلت فيه كيت وكيت صنع كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله ثم قال كلماته الجميلة إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وفي روايه سهل بن سعد الساعدي كلمه تزيل الاشكال في هذا الحديث الذي يلتبس على كثير من الناس هذه الكلمه النبويه وان الرجل لا الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس كلمة جميلة فيما يبدو للناس هو رجل منافق مرائب فيما يبدو للناس أنه يعمل عمل أهل الجنة لكنه لا يبتغي بعمل وجه الله فهذا عمل مردود حابط. قال ربنا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال ربنا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي ريرة أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجه سند صحيح وانا منه بريء وهو الذي اشرك فانت لا تستطيع ان تثبت في الميدان ميدان الرجوله ميدان البطوله في الميدان الذي تصمت فيه الالسنه الطويله وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر اللقاء لا تستطيع أن تثبت فيه خالصا لله لتكون كلمة الله هي العليا إلا إذا انتصرت ابتداء هنا في هذا الميدان في ميدان النفس يا أخي كيف تستطيع أن تقول الآن بأنك تثبت في ميدان جهاد في سبيل الله وتريد الآن أن تحرر الأقصى وأنت لا تصلي الفجر في جماعة كيف؟ وأنت لا تحافظ على الصلاة الخمس في جماعة ولا تتورع ان تنظر الى امراه في الحرام ولا تستحي ان تغتاب اخاك ولا تستحي ان تنتقل بنميمه من مجلس الى ولا تستحي احيانا ان تقضي ساعه امام فيلم تافه او مسلسل ساقط ما هذه الدعاوى الفارقه الجهاد الجهاد الجهاد انا اقول ومسؤول عما اقول الجهاد ليس غاية الجهاد في الإسلام ليس غاية أعلنها بأعلى صوتي الجهاد وسيلة إلى أشرف غاية وأطهر غاية الا وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق الجهاد وسيلة لهذه الغاية فالغاية هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجهاد وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية فأنت مقصر في الغاية فكيف تحقق الوسيله فالجهاد والانتصار في ميدان النفس خطوة لازمة للانتصار في ميدان البطولة والرجوله والشرف، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله في طاعة الله نعم امتثل الأمر امتثل الأمر واجتنب النهر ووقف عند الحج وهو في غاية الحب لله وهو في غاية الرضا عن الله لا يتلعثم ولا يتربد مع أوامر ربه ولا مع أوامر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم أيها الأفاضل والمشاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والنفس مهيئة للفجور والتكوى لا تحتج بالقدر على ترك العمل ولا تحتج بالقدر على فعل الذنب والمعصية جاء برجل إلى عمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد في سرقة في كبيرة ارتكبها فلما تقدم عمر ليقيم الحد عليه قال الرجل كيف تقيم الحد علي في أمر كتبه الله عليه فأنا ما سرقت إلا بقدر الله فقال له عمر وانا لا اقيم عليك الحد الا بقدر الله وانا لا اقيم عليك الحد إلا بقدر الله ثم اخي لماذا لما اشتد بك العطش قمت انت وتركت مكانك سعيت الى الماء لتشرب لماذا لم تقل العطش قدر وانا صابر على القدر لماذا قمت لتدفع قدر الله في العطش بقدر الله في الري لماذا قمت لتدفع قدر الله في الجوع بقدر الله في الاكل وبحث عن الطعام امر عجب فلا تحتج بالقدر على فعل المعصيه ولا تحتج بالقدر على ترك العمل لا لانك لا تعلم ما الذي كتبه الله لك في اللوح المحفوظ وانت مات تعبدك ربك الا بامتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد ما تعبدك بالبحث والتنقيب فيما كتب لك عند في اللوح المحفوظ لا اعلم وانت لا تعلم بل يجب علينا ان نعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فالمجاهد هو الذي يمر بهذه المراتب الأربع انتبه معي جهاد النفس له اربع مراتب المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الحق والمرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت من الحق والمرتبة الثالثة أن تجاهد نفسك على إبلاغ ما تعلمت وعملت به من الحق والمرتبة الرابعة أن تصبر نفسك على الأذى الذي ستتعرض له حتما إن سرت على طريق الحق والعمل به والدعوة به اكرر اكرر مراتب جهاد النفس أربعة الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الحق تعلم الحق اعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق إذ أجاهد نفسك على تعلم الحق وجاهد نفسك على العمل بما تعلمت من الحق ولا تكن كالزهره الصناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها بل كن زهرة حقيقية من خلق ربها لا تحدث عن الناس أريجها وجمالها وعطرها فإن تعلمت وعملت فتحرك لتنقل هذا النور إلى غيرك علم الحق غيرك بلغ الحق غيرك والبشرية الآن تنتظركم يا أهل الحق ثم اعلم إن تعلمت الحق وعملت به وبلغت أنك ستؤذى وستتعرض للأذى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كثير من شبابنا يغضب إن تطاول علماني أو منافق على عالم من علمائنا هذه سنة كونية يا حبيبي في الله لا تغضب ولم يطرق الناس نبيا من الأنبياء إلا واذوه بل ولم يطرق جل الخلق خالقهم جل وعلا إلا وكفروا به وآذوه كفروا به وسبوه كفروا به وسبوه ولا حول ولا قوة إلا بالله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف شاء وأيضا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء بل ونسب له الولد والله لو صحب الإنسان جبريله لم يسلم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى اذا أُتِلَ القران ترطيلة قد قيل ان له ولدا وصاحبه زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل اتكفت الى الخلق وأصل على علاقتك بالخالق واكمل ما تبقى من الحديث في عجاله بعد جلسه الاستراحه واقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الأحبة ثم يقول صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب الا تريد ان تهاجر مع مطلع الهام الهجري الجديد اسالك حبيبي في الله وانت اختي في الله الا تريد ان تهاجر بل الا يجب عليك ان تهاجر ما اكثر الخطايا وما اكثر الذنوب كان توبة ابن الصمة من أشد الناس محاسبة لنفسه فجلس يوما فعد سنوات عمري فوجدها قد تجاوزت الستين عاما وقد تجاوزت العشرين ألف يوم فصرخ وبكى وقال يا ويلاه ألقى ربي بأكثر من عشرين ألف ذنب هذا إن ارتكبت كل يوم ذنبا واحده فكيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب ألا يجب علينا أن نهاجر من الخطايا من الذنوب مما ذكرت في أول اللقاء حتى لا أكرر ولا أعيد نعم إنها هجرة واجبة إنها هجرة واجبة هجرة من المعصية الى الطاعة واجبة هجرة من الحرام الى الحلال واجبة هجرة من الشرك الى التوحيد واجبة هجرة من ترك الصلاة الى الصلاة من ترك الحجاب الى الحجاب من ترك الحياء الى الحياء من ترك الحرام الى الحلال هجرة من كل ما يغضب الله الى كل ما يرضي الله جل في علاه المهاجر من هجر الخطايا والذنوب والخطايا والذنوب شؤم في الدنيا وبلاء في الاخره فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى الآيات وفي الحية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أي في قلبي بأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته لا تطلب ما عند الله بالمعاصي ولا بالذنوب ولا بالفهلوة ولا بالكلمات التي تقول الرزق يحب الفهلوة الرزق يحب الخفية ويسرق ويقول لك دا ولد تتلف تتلفف حرير ثقافة مروعة إيديه هتتلفف جهنم إن لم يتب إلى الله سل وعلا مش ينصب على الخلق قل لك دا ولد دا عقل كمبيوتر في الخيابة في الباطل والحرام والضلال لكن خلي كمبيوتر فيما أنفع الناس فيما تستفيد به الأمة يقدر في الدنيا ويكرمه ربه في الدنيا والاخره ثقافه نريد لها ان تتغير كلمات نريد ان تمحى من قواميس معاملاتنا اليوميه لانها اصبحت معاملات رئيسيه في حياه الكثيرين من الناس لا اهجر الخطايا والذنوب واحرص على الطاعه والتوبه والاوبه والعباده واختم اللقاء بهذه الكلمات حتى لا تنسى هل تريد اخي الحبيب يا من تستمع الي الان في هذا الجامع المبارك ويا من تستمع الي الان في اي مكان في الارض عبر فضائيه الرحمه المباركه اقول هل تريد ان تاخذ اجر من هاجر من مكه الى المدينه الى المصطفى سؤال عجيب يا من تريد أجر الهجرة من مكة إلى المدينة أجيبك في حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج أي العبادة في الفتن ونحن نعيش زمان الفتن قال العبادة في الهرج كهجرة الي عض على هذه البشرى بنواجدك العبادة في الهرج كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يا له من فضل ويا له من أجل فاحرص على الطاعة وعلى العبادة وعلى تجديد التوبة وعهد ربك على الهجره من الخطايا والذنوب وعهد ربك على أن تهاجر عن كل ما نهاك الله عنه إلى كل ما أمرك الله به وعهد ربك على أن تهجر كل بيئة راكدة وكل بيئة فاسدة إلى كل بيئة تجدد فيها إيمانك وتقواك، وإلى كل بيئة تبدع فيها لدينك ودنيات لا أريد أن نفصل بين ديننا ودنيانا وبين دنيانا واخرتنا لان دنيانا هي مزرعتنا للاخره ومعبرنا للاخره وقنطرتنا للاخره قال علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها فهي مهلك وحي الله ومصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله ربحوا فيها الرحمه واكتسبوا فيها الجنه اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا اللهم لا تدع لاحد منا من اخواننا واخواتنا في هذا الجمع المبارك ذنب الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتاً لنا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا طائعا الا زدته وثبتته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومه وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم احفظ اخواننا في غزه اللهم احفظ اخواننا في غزه اللهم احفظ اخواننا واخواتنا في غزه وفي كل مكان يا ارحم الراحمين وانصر المسلمين المستضعفين يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا مصر واحه للامن والامان وجميع بلاد المسلمين ووفق ولاه امور المسلمين لكل ما يرضيك برحمتك يا رب العالمين اللهم احفظ نساءنا واسطر بناتنا واصلح شبابنا ورب لنا أولادنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اذهب, اللهم أذهب آلام مرضى المسلمين اللهم اذهب الامهم وجدد امالهم اللهم اذهب الامهم وجدد امالهم برحمتك يا ارحم الراحمين ايها الأفاضل قبل ان اغادر هذا المكان اود ان اتذكر اهل هذا البلد الكريم بل واخاطب المسلمين ممن يستمعون الي الان عبر فضائيه الرحمه في كل مكان في الارض ان استطاعوا ان يساهموا مع اهل قريه ضماس بمركز ميت غم بمحافظه الدقهليه ان استطاعوا ان يساهموا معهم في توسعه هذا المستشفى الخيرين، فانا اشد على ابيهم ان يفعلوا ذلك فالمستشفى قائمه بالفعل وقد ذكرني اخواني وذكروا لي انها تستقبل يوميا بفضل الله جل وعلا ما يقرب من ألف مريض ويقدمون لهم العلاج مجانا وفيها بفضل الله تبارك وتعالى مستوى من الخدمة الراقية وصار يأتي إليها كثير من الناس من المرضى الفقراء من محافظات أخرى ومن أماكن أخرى وهم الآن كما رأيت الآن قبل أن آتي إليكم يحفرون في مساحة جديدة على ألف متر تقريبا لإنشاء مبنى جديد داخل مبنى المستشفى القديم انا اشد على ايدي اهل الفقر بان يساهموا في هذا المشروع الخيري المبارك لان حاجه الفقير الى الدواء اشد من حاجته الى الطعام والغذاء قد ياكل المريض اي شيء لكن قد لا يجد المريض حقنه تذهب ألمه ومن عانى الام المرض يعي قدر ما اقول فأنا اناشد المسلمين من الأفاضل الاثرياء في كل مكان ان يبحثوا بانفسهم وكرروا العنوان مره اخرى في قريه داماس بمركز ميت غم بمحافظه الدقهليه ابحث ايها الفاضل الثري عن هذا المكان وساهم مع اخوانك في عماره هذا المستشفى الخيري الكبير الذي هو موجود بالفعل لكنها توسعه جديده اسال الله جل وعلا في هذه الساعه ان يتم على اخواننا هذا المشروع بالنجاح والتوفيق وان يجعله خالصا لوجهه وان يتم على اهل هذا البلد نعمته وان ينزل على اهل هذا البلد من رحماته وبركاته إنه ولي ذلك والقادر عليه